أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو عند الله in love ni oo اللَّهُ لَا All oh. وانا و Uh Voi, se who mm -hmm.